الحمد لله الذي لا يحتاج الى اجتماعنا ولا يحتاج الى حمدنا فقد حمد نفسه سبحانه في كتابه على رجوبيته لي ولكم وللعالمين فقال الحمد لله رب العالمين وحمد نفسه على تلك السماعة التي ترونها والأرض الذي خلقها فقال أي شنجر الله فاطل السماء والأرض وحمد نفسه على انذار الكتاب الذي لو عارفنا ما تركناه أي وَلَنْ يُجْعَلْنَا مِنْ يَدَاكُ فهو الغني عن حمدنا وشكنا لكنه إذا حمدناه مبادنا فأفض وفعدنا على نفسه سبحانه من شكره بالنبيد ومن أراد منكم من هذه الليلة أن يغير وعراد أن يميد ما يليد الله بالله على عراد الله له ما يميد ومن تصرف بحوله وقوته اوانا له الحديث رأسني وأسلم على النبي أن يظارك حبيبي وحبيبكم محمد صلوات الله وسلامه على محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله العشاة إخوتي في البداية أعتبر عن التأخير هذا الله كان عندي محاضرة في مقرد البعض والطريق ذحان فأنا أعتبر وأكرر عذري باتني أسأل الله ذلي أن يبارك في عد وفي اموالكم ووفي عملتي اعطاكم اياها وان يحفظ لكم كل ما تحبون وان لا يريكم الا ما قد عينكم في هذه الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين اليوم افطرت مع اخواننا كلهم سانو واشهد ان لا اله الا الله المؤذن المؤذن إذا لم يكن بجانب الأحد والله لا يفتر لأن الأياب لا تطيع كم تشف اليوم أصابوا معهم وأنا أنصحكم أن تفتروا معهم أحده من إخواني قبل أن نتكلم عن هذا الأميان وهو حميم سوائز من اسمه مرون لكل كان من أثنين من إخواني. أصغر مني لما سوفني والدي كنت اللي ويأثرت عليهم والله ما يدخلني بأشياك الرجل ولا الزبائح ولا أستوى في والله ما يكون واحد فيهم شيء ما يمش أو طالعين ما يخدم الجيس ولا يؤكنهم بعد الله اللي وعلى دارا فقدر اللاج اللي وعلى علي الحادث فانكسر عندها الأنوات فقري فأصبح لا يحرك شيء في هذا جسد الا رأس. انظر بعد نصف عام كانت سعدة شفت هن الإنسان أن يتحرك جسم فهنا توقف لهم ولم تمنعهم من كان الخبر عليه مثل الصاعقة ومن داش اليوم وهو بجاء يمد حفاة رعايةك الله رجل. في اعباركم يقول على معهم يرميش بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره جلست معهم 24 ساعة 10 سالة جالس باربوسي واجاني اليوم يشوفون ردوتي يغطي ما يتحرس وقفة قالت امه والاخواني كل يوم واحد نكن يجعد شو قاعد وضوي احفاقة عزاكم الله ويأكله ويشربه قال اسمك لاحي من اشتغي عن الديه وعن الديه ويقول لمره في ايام واخي معي عليه الدار قال له ماليش عنه بك شو يرجع ويقول الاسرة وماعد اصحابه في دقائه وفي فراح الاخوة المجنس يقول له ما علش انا والله مالحد اخوياي فرجع أذان من والله من يتأخر عليهم، مرتفع. ما تكلم بس من دون صرت فاء صلتهم، من دون سما فاء، من دون فتلة وفندس، من دون ما أسمع. إش ده الأخ جاني واقف أنا وين الصابرين؟ والله من لي حشوشة تفيد من امس وهو سبحان الله، والله ما يأكلهم، ولا يشجنهم بعد الله سبحانه وتعالى، ولا دخل عليهم حد كريم في يوم من بعد الله سبحانه وتعالى من قبل. الآن وقلوا سراء جدي فيها ريحته من أمس وقلوا اني الخبر الثاني على الصائق ثم نقص قال اسأل الله جل وعلا وانا بقولها لكم كلكم اسأل الله في هذه الساعة والله كان مثلك يمشي يتحرك يجلس ما لأحد منه عليه يقول ادعو الله سبحانه وتعالى أن لا يذيقكم من نفس الناس وقلوا ادعو الله عنه ما يخلي أحد له منه عليه ونزره كانت تشوف الدم كل ما عطيتها الدمت بتعتمدها اخراجها يقول اخذتها انسكت باني ما جعت عشابه مخدم انا براعي لعصان امي يقول تم الايام والاسابيع والاشهر ومرت صنع يقول انا في الصالة وناهي ونات تحت وفي العربية من ذلك الله عم السليفان وعيد قبلي لكن ما استعتقائه ما عم السليفان الله أبعنا ماشي لأس نقول فأسمع أم أهد عليكم السلام الحمد لله طيبين من ذلك الله عم السليفان وجاءت أسمع سمسكتت عادينا نجد نروح الضواجات وعندنا هالئلة العالم صار هو الئلة يجي انقسم بالله يوم دولة المسمعات وانك ما يتحرك اني يهتدف ارصاني كلها واحسس الدولدي ما تشعر عندنا هالئلة يقول واحد ما قامت عني هالكلمة احفظك اقسم بالله يوم وقعها على جاندي اكثر من الشرنة اللي لدي ودولة ليه تسمعت امي احد بالناس ليه تقول اني نجد عندنا هالئلة ما قلت لكم الله لا يوجد أن أحد عليكم منه هذه الأمة تحبه لكن ما هي تحمل وعنت رجال والله لا تطيع حمد الوطيح أنا, أنا والله ما هي تحمل نظفك ولو كانت أمك تحبك وقلت أن تخليتها سبعان ما يوجد أن يخدرها إذا فجلت لها وهم مدرس النقرات هناك عندهم ضلال جناك وكلهم جاي وعندهم مسابقات في ناس لا ولا لا تروح يقولوا ما يقولوا انا سامعها ويقول انا وزويره مدري احكي لك عندهم اهميه ونسى اقول لك يا والله المدرى عشان عندهم يعني اجتماعات وكذا وصدق لي ويوم الان ما تدري مزارفة. مزارفة الآن اني سامعها وهي تقول لي اني انا الامه انا كنت تألم مرواه ورواه من الجنجة ممكن شغل شيء مني هذي المعامة مرمت عندك انا عنده مانا موعد اكي اها و مانا فيها مبدأ في نذيع هذا الحنين لكي انه فترة الاسماء انتخذ المشاعر كم من ام تحمل الى ولدها مع انهم يذيها في الليل المساء في الليل الصباح وهو ابنيها ويسعبها ومع ذلك حين تحمل اليها كم من الناس يتمنى ويحمل الى برادة مع ان فيها مشاكل كم الان من اخواننا في فلسطين اسأل الله ان يحررها وان يطهرها من دولة اليهود كم واحد يتمنى الهروء على هناك ما يحم فيها نشاق وفيها لكن فيه شميل وكم من انسان يحمل الى عشيقته بالحرام مع ان هذا شيء شوفه ورقة عذاب عند الله سبحانه وتعالى يا في الدنيا والآخرة لكن يحمل وكل حنين هذا فيه تعف وفيه علم النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفض الناس الجمعا وعند جبع جبع شبع شجرة جمعات نبات ماذا تحرك ولا تعقل كل يوم جمعا نسمع هذا الجبع آلات تزول من الجبال الراسيات نسمع نسمع الله خالقه كل شيء ومعلى كل شيء ويبكي الناس وهناك دماغ وانا ذاكي اعظم من الوحل وهو جفدع جامس هذا الزبع ان جاء يوم جلعا والنبي عليه الصلاة والسلام ما عاد يقف من محابات الزبع هذا الهناك قد تني عليها منذر فصعد المنذر وقال السلام عليكم ورحمة الله درد ورحمة الله اني اعجب بجار زبع هناك احمد ونوخ اللي أصبح خلاك شبهه اتحاده كأنه بلكاه ولا واحد اتحاده يعرف من علمه الصوت يتنفتون ما أحد يعرف حتى نظر النبي عليه الصلاة والسلام المنبر ثم وهدأه حتى شكل حمي ماذا والنبي عليه الصلاة والسلام سلام تلو نبات الذي سقطت قيلون وحن الى رب الرسول عليه الصلاة والسلام حن الى الذي خلق الرسول سبحانه حن الى رب نبات حن الى جنع عرضها الارض والقبوات اسمعوا اخبارها شاب من الانثار اسمه تالده سمع انه للك جنة ارضها الارض والسهلات وعزة المستقيم سمع المدمر علينا الصلاة والسلام يقول من حيث العمر امر الجنة من جنة والنظر مئة نهدر في الجميع من الهوان هذا في هناك يتمحف في ناره هيك وَجَلِكَ الْلِدَانِ في المشكل يجال يتقب في نارك وَجَلِكَ الْلِدَانِ كمع من النساء يضع الله جره وعلا يخيئ لها الله جره ويخلق له مخلوقا اذا نشط عليها سبعون خلق كل واحدة عرق من اختها حتى من الهقة ومقافة ينظر الى مخساقها من ذلك البتر. ومن نعومتها فجاء عند منذ عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله انا عمدتنا اخدمك يا رسول الله اعمل كن امل مقربني يلا جل وعلا حتى انا ذلك الربواء الثناسية يا رسول الله برداء يقوم الليل ويصير النهار يخاف الله جل ويقوم حركات ويقوم سكنات نعلم انه من خشي الله مانا باليوم ما وعنده احد يخاف أنا خشية الله أبداً أبداً أبداً أبداً ادخلوا خشية الله أبداً أنا خشية الله على من خشي والخير والخير والخير والخير الناس والخير من اذا رأى امهاز او فتن معها طفل عمرة سنوات ما يتجرأ انه ينظر اليها ويؤيد نظر والطفل نظر فيه ما يتجرى يخترب من هذا الى كان عشان هالطفل سنوات اذا كان مَا ولا وَلَا ولا وَلَا أَحَدٍ يَرَى إِلِّي الْعَظْمُّ الْمُسْعَالِمِ ما هو يأبى بهذا فلا يكشى الرحمن بالغيب هاي أصمر يخاف ما يناظر أخوه معه ما يناظر أبوه ما يناظر ولا يفكر يختلف. ما معه ما يفكر والله ظل على رهما عنده مشكلة انه ينبر معه زمينا يستحيل انه يطيح من عين زميناه ينبر لكن معه الله ما يكون مشكلة جاءت على من نجلس نبي عليه الصلاة والسلام أي كلمة يقول لنا بعض السلام مشارع فيها فامر رحمة الله عليه الصلاة والسلام في حاجة قال يا رسول الله أنا اقضيها لك أنا اقضيها لك سرسول الله خرج تعالدا ومشي ومشي يقضي حارة نبي عليه الصلاة والسلام وهو ومشي التفت تعالى تنبذيت احد الانصار مفتوح الباب نظر فعلبة رجعت الوش وحركت فتار فإنهم وعهتان فتن نوعها فعلبة نظر إليها فعلبة فتارت براكي خامده عندنا. اللهم رحمه الله. صارت براسيب وقترب قلبه. وقترب كل ما فيه. صلت اربعة وايسة. ارتفعت الايات بدأت. بدأ القلب. وماذا تتحرك تلك النفس. اي شي اقصر رب العزة والجلال. ما يقسم ديانك يا عم. اجا اخشي من نفس زمان اعرف ان السلام عيب علينا هناك انفوا ما كانوا اصحابها حتى تملهم الجنون تبغى عشان نفسك تقابل سلب وتنسى طريق الشر اي لا فإذا بفعل الوضع لا تذكر أي ومن الرحمة من غض وإجلاء بقلدي مريض وأنت من غض لا تخشى الله وتنظر إذا بفعل الوضع من قلدها على وجه أن يذهب فعل الرسول أنا من الصلاة والصلاة من ما أعطى أيام السلام الثالث الرابع مر يوم اربع يومين اربع و يوم مرة ما جاءت على بحر طاعة ف... جاء جبريل عليه السلام من السماء من يقطع خمسمائة عام كل سماء وشمك كل سنوات خمسمائة عام اما اذا وقال على محمد عليه الصلاة والسلام يا محمد إِنَّ الله يُقْرِئُكَ السلام وَيَقُونِ نَكْ إِنَّا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكِ دون الجبال يشتعي ردني أركي فأي جبريل السلام قال يا عمر ويا سلمان الآن وما تأتيان إلا بخبر فعلبه اي مبحث يا سؤال الله اي مبحث عنه جبال اي جبال في الشمال جبال وزنب جبال والشاق جبال والعرب جبال تنهضوا هائمين حتى بلغوا عند راعي غنم قالوا له سلام عليكم امتك من خبر فعلبه شيء شفت فعلبه قال او من فعله لا اعرف عليك قال غنان الوضع يتسفين لها اشباره وانفافه قال اتقصدون الفتر بكه الهار بن قال ماذا غناني تتكلم عنه قال غنانك في سبش من الجبل غنان غنزل وضموه الأولى ترقى ينزل ويقول ياليت ما خلقتني يا رب كنت فيه دار القصد من يديك لنا قيامه فنرد لا فنعطيه نزل ويشرب أمه يرجع ويبكيه في النوم والنهار. قالت قال ذنبه على مثاله قال ابنان في ذلك الجبل في ذلك الغار يضبساء لذن يخفش من الغار اول مرة عمر اراد, أراد ان تفر اراد فامسكه عمر وانتقفه قال يا عمر فتكني اهما لله حتى, حتى اخذك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام انا انا بل فيها انا بل فيها قال يا علمي الا ان والسلام يريدك فحمل أمه وجابه قد تغيرت حاله وظهر وجهه وتغير وأنه أكاذب ولم يذنب لأتوه النذير للرسول صلى الله عليه وسلم فعل ما يتحمل فجعله في بيته ثم ذهب قال النذير للرسول صلى الله ما قالوا يا رسول الله والله لا يستطيع أن يأتي لك، وليس في ضمك أن يسلمك فاعتبوا رسول الله في بيته فجهد المجي عليه الصلاة والسلام أول دخل على تعلب الرعاة تعلبا فإذا بالدنيئ ما يمثلكها الله، جنب المجي عليه الصلاة والسلام نحاول ان يستقرأ مني قطمت وجمدوا عنهم الصلاة والسلام اهناك خبر. اهلاك فجاء عنهم بيعني الصلاة والسلام والحديد بيعني ذوارني ارحم الخلق من الخلق من وجلت عند رأس فعلدة في المرفع على رأسه وجعل على فخدة قال يا فعلباني كيف تذكت تذكى قال يا رسول الله انزلوا واعفني على فخدك لا من لك على السلام قال الله ما رسول الله ان هذا الرأس لا اقلت واحقر من النبي اللي على تخذك الشريف هذا رأس عثمان لدى الارض والسهات فقال نبي الله الله وسلم كيف تذلك أتعلم بس كيف تخص قال رسول الله الله أخص بأمثال بديد في هنزل دون لحي وعظمي دلت دلت الدمع. دلت قال المذي قال لنا والسلام بعد أن ضرف الدمعان ضرف الدمع وضرف الدم الى قال الله وعلي الله تشف من طالد قال الله قال لله ما هو إلا الموت لا تشكهي. قال أشكهي ما اغفر انا لا اريد من هذا البني، ولا انما يشيرني انا اريد ان نغفر بي ربي ان يشعر نفسي حل في شنف وحل ذلك القلب ان يغفر له رب الارضى الصمارات فاباده يسار في الحياة غفر لكم الذي علمه الصلاة والسلام به ما لحب بين ذلك العمل ثم حمل ان يجعلنا الصلاة والسلام عمر الذي أسى بهم مبكي وينظر إلى أنه في قبل الصلاة والسلام وهو يمشي على أطراف أصابق قال يا رسول الله وغفر الله لك ما ياخذ ذنبك من الذي حملك على أن تمشي على أطراف أقدامك أصابق قال يا عمر يا عمر والله لو وجئت بقدم موتا لم يمشيك على أطراف أسادئين لكن الله ان ربي جل اسمه الله أنزل ما لا يحفى عيده من بشيء يؤون فعلبه هذا تكريم فعلبه فوق الارض تمام انكم هنا شيء من الارض اما من خاطم قام الرب ولا انك فإلا الجنة والمعور كم من أن النظر ولم يحدث على الظلم ولم يمسك الشمس والحصاب عند الله وانظر إلى فعلا بغلما انترك شيئا ان الله كيف أنجل لها الله ملائكه لم الله ما أمرهم وإن الله تركت ومن حمينهم هذا الحمين لا تستغرب لو قلت لك اني حرك هذا الجدران هذا التاعب اذا احس و اعرف الله اقسم دربي ان هذا القلب ان قلب رأسه على فقط والله ان هذا الانسان وكله هذا الحمين يحمد الجبال تجيب ما يرغب الرجال رجل اعرف انكم تعرفون قصتها انا اخذ معكم الحميل مع كيف ذلك الحميل حرك الجذال ؟ ما والله حرك الارانه ؟ ما والله حرك المجارع ؟ ايو ربي وحرك البيوت ؟ شو بي رجل ميه. يخرج من بيته يريد ان يخذ بيه. اولاده نقمة عيش يرجع لهم وقابه قبل قطع وقفل ثم اشتركهم واني هناك قال لك ابنها اخرج يا امه ثم خرج المعد اليها ثم فعلك عنه فاحنا بيض محمول مكفطع والامر هناك ورجل هناك ورجل هناك استقاموا ذلك الامر تسع يستمع اطفالها تسع او تسعين ثم جاء لما علم وعرف ان الله رحمه نفسه بعد ان اطاع الشيطان حمت نفسه عن يطيع الرحمن وان يتوذ باعلى الجمال وان يجيب اللاجل على ذهب هذا الحميل وهذا نبطيب من فجاء عند ذلك رجله يسمم ويتعدد قال انا سأل سؤال ايدي سؤال انا الان عدد المثلين يتمت اطفالهم تسعو تسعو تسعو قتلتهم ذهب تغيرت في بيته وورشة وقتهم لو علموا هضره غيت الله جل وعلا هل يقبلوا فصراخ في وجه خمسه يقبلك في تش 90 رجل تقتلهم والله لا الله جل وعلا على كل واحد على كل دمع دمها يا تيم ها ما هناك رحمة ولا هناك قبول ما دمت صرخ توجي سرداد اللي يقفرت في مكان عدعت في النظر هد هذا الحمام ما ذهب الى عالم قال لي قتلت سادسين وقم بوئه لما كلمت وقام مال السوداء قتلتها هل من توضم شوف رحيني مستطاعت ليس من حيدي اي وشان من الله جل وعلا مثل ما عيه كثير جاء الله انت ما صليت امسا لكي ويرزيل ما هالله قول لك قربانا قربانا قال لي انا اكمل الله على وتعالى لو سلو اشوقت من هذا القتل ويسابك انو وجمعه ويسابه ويسابك يقبل الله سبحانه وتعالى لا تشوف في الكلام اللي جاء الله. اسمع لي قال لا اذا كنت صابق لا يجب يسره الارض هنا اهلا هنا يسربه هنا ومعرف هنا ومشرف هنا قال اذهب ثم القنون فلان يسعد يسيرها انا وعينت على الخير ماذا الله وعلا انا اشوف اباكب هنا وانا معايل احد لا اصدقاء انا بغير جاء دحنان صادق مو المتاز اصلا كان بؤدر تبالح لكن رحمة الله صادقة عليها وين راح؟ والارض الارض طورة الله وإناثة وإحبادة كل الناس خالت يذهب بالحالة خطأ خطيات عزيزة غالية عزيزة على رب الارض وصناوات سبحانه اللي هم نزه لكل النارسة حالة رو وقلتها أصنع سواء كل هنا فإذا مجرد يدافع الشاكرات ليبسع ليبسع ليبسع ليبسع حتى جنة اطرافها سقطة على وجه جمعة الملائكة ملائكة رحمة معها شجة ومولائكة العذاب معها شجة اقوى قال هذا والله الامض المتة في مسويء من النار وتصعد ريحة كأنت الريحة على الارض ومنادى وتغلق على بعض الجلال وعضاء السماوات وغالى ان كان يومها اسافا الاسماء ما علم خير اكثر نسو ان هناك حنون لا يقدره الى رب العزاء الجلال جاءت ما هيك طبعا لكن هذا أسلنا له بمسوح بكثن من الجنة وحنوط من الجنة يا أبوات وفتح لها العاد جاء أطه المساطة ودفع نفسه كله يريد أن يرضى الله جل وعلا فعرف الله لهم ملك انظر ايش يسوى هذا العبد عند الله جل وعلا اكتل الناس وتعال ما سأل ايه شي شيء عند الله جلاله والله انه غالي لانه عزت هذه الخطأ نيسا لانه خطاها لكن لمن خطوة من اجله سبحانه يقدر لا اله الا اهل يقدر الخطأ لتخطوها له وهو غني عن وعنك خلت ثالث منه الحسن جاء الملك قال طلش المسافة اذا كان هو اقرب الى بلد الروح بلد الخير تأخذ ملاك الرحمة اذا كان أخلب الى ذنب الشر تأخذ ملاكك لأذاب إلى ذنب أذاب من النار في الحقيقة أنه أخلب الى ذنب الشر لكن حبيبي ما طلع عليه الا رب العزة وإله رب العالمين سبحانه الحالة تعرفني بحسن أمر الله سبحانه وتعالى عليه ناس يشوفونه تحضره بدون أن لا تعيس قلوبنا والله ان تطيع قلوبنا هذا جبال بطير تخيل الناس قرية تحركت بهم قريتهم المزالة تحركت وامر الله الجبال ان تقترب كلها من اجل ذلك الرجل شمان تحرك الجبال قل يا عبادي الذين وقفتوا لا تقلقوا من رحلة الناس انت با على نفسك فرصا ان تقل القيامة فيوصلك من نغى عليك انتظر ان تفاوض فائد الفرصة فانك الان عندك فرصة ان تؤشر مع المتقنة عن المتقنة ربنا ناسبه جعلوا مع منهم قل يا عباد من الذين اتركوا النا اي فرصة انها تقنطون واخنة الله ان الله نعم ونقضت لا وهنا كان جاءك قال كان رجال بيغذرني في الصغار اما الكبار والجوائم اني يعرفها عندك عندك ما يغذرها قال الله جمليها الصغار يا خبار إِنَّ مَنَيْتُونَ ربكم وهناك مرضى هل يحتاج هل يحتاج اني لما اجي اناظر اقول اني اخاف الله لا يحتاج ناتا رحنا تنفيك والله رحمة تنفيك واني لا ان شاء والله ما اضطانا كهائد من العلمين وعندي صورة عرب تاريطان عندكم عرضوا بإذن الله في قادم قادرة عنها رجل في المستشوى اقسموا بالنسبة الله والله وصورة بإذن الله وعندما اتنوها سوف تخرج بسلم كامل عن حنوانه في انتوسي كبه وثلاثة السنون هذا رجل تمتع نسمي ومشنك باعي سمع وهذا البصر الكثير تقولنا يا حبيبي ونهما يجوز التناغر لنساء زيانا يا خلال المطاعة انت حنونا كل شيء حرام حرام هذا الرجل شق الله يسمعه وشق رصره كنت لحظة واحدة قصد من الله عافت فيه النيران دخلت ايه النيران وفرفته صور مبنائك كيلا عافت فيه النيران حتى والله بادت تلك الاعين الثلاثين ثم احرقت مار رموشها لكم بادت لكم الماوزة تفتم او ثقها الله جل جلاله كما فتحها ومنا مطلوسها سلام. والله عند الابن اعظر في الصورة من تم ابرئة ويصن معها والله بابت الابن حتى انفتكت اغلقها من شطها اول مرة وني ذلك على الله بعديث اعجى الامه والمطفوفين لما قوت عندهم المحاضرة بعد المحاضرة ارتاح ويجيش ويقوم معي فالله يتقسم بله المجاهد انه ماروح قررت قرض قررت قررت, قررت, قررت, قررت, قررت, قررت انه ماروح الازالم ماش ماتره العزان قال والله العظيم ان زياج اختك جمس ما حضرتك زياج اختك توقع ان زوج اختك او اخوك وانت ما عندك مشكلة وماتره ماش معلقت ومات ماش ماتره العزان قال لي اخي ممتن ادع وضعت السفرة جمع شوكن وقال لطاكن هذا الرجل وهذا سلطة وهذا ماء وهذا مرق حار ما سيحطني في ذلكم فيه لكن انا اذا درفت في العظمية ما اشوفنا بلان يقول من الايام يقول اليوم سكوي بشواله انا سلطة يقول فانا اني ندفجي اول مرة هو النقمة ساين نقمة ثقمه يقول انه اني اعنا فتجرعت. والله ما ادري هل احد حتى صح من المرض هذا بالت المرق, المرق؟ واني انا مرضوض وانا الطريق ويقول بكل جراعة ندفجي عارف من هذا مكانه رف ابغى اخذ رف جاكي مراحة سرعت يقول بكل سرعتها ثم انهانست مرق حار ما فرخت ايه وهمنا والمعازين ذاك والله انو ما نمت اصفل جيودي الاموية ما احد من يقرس في ليش نفعله وذلك سهول الامر اللي خلالي اصبر اقرر يقول اني احاول وهذا الامر يا اقوان ترى انكم الكبير مننا ما يدري عنه لان الله كرمه وظلنا اتا الدنيا نجول انا احاول تجذب ما اكبر اني ما احساب الليلة كنية نجول الله اللي انت كنت في احيانا انا يموت لكن اتحمي على نفسي نرجع البيت نجول زياني ما قدقت انا اعرف دولك الموال اني تبير طويل واعرف لكن بيت الماسعة الظالمين لم اعرفها وقلتها الطريق اليوم قلت ما عاد اقدر اصبر داخل رأي البيت تتسعى بغدارة مياه وقلتها اخذني واباني دخلت الحمام لاعزكم وقل اسمح لواحد لو يقطعني الشاهدة ما في مشكلة اسمح لواحد لو يجبطعني لواحد ما عنده مشكلة لكن ما اسمح لحد يدخل معي الحمام وقلتها اغلقت الظالم بعد اسمعهم يبحثون وشايفوني عند المقفلة هو جسم اكبر صندوق اتركت معانا هو عارف البيت حمام ناخذ عشان الحمام عليه ما ادخلش اللي بداش دوامه من هنا بعد اجري هل الحمام متر في متر ولا عشرين في عشرين وصندوقه في البيت في الحمام كم تيجران؟ اذن يوم من الحد كل اختار مكان يقلت بلاك اللعن وانا ادور فتح الحمام حضلكم الله كان تموها مقلوبة يقول اراه شيء وانجلق يقول الله فلا من عميس من الناس بمتكسر وانا حصا للي حصا فلا من عميس ان اعواني متكسره لكن ما بيشفتها. يقول ذنبت والحمام في جنب صاله مرحاض سوني درجه رجلي واحده انا بالدوالي في الحمام ونزلق داخل مرحاض يقول جنب اي قلت القدم والله العظيم انا شولت الفتحه يقول طلعها قالوا فيها ما تعرف ايش فيها بالضبط هو قال تحت طلعت فيه المويه انت يخرج لي داخل الحمام قفلكم من طبعا اخلع ذلك اصلع لكن عنده مشكلة يقول لك من نكة وما شو ويقول لك ان دوت عين فينها حمام عملي من حل الحمام في التريد يقول الله العذو مني فأدوت من لاك اول من ادخل الحمام وتشوفني يقول اي في بابك و احد زي اطفا اسلمس قدري مني تريح الطرق وشفية ولكن لكن يدي من اللاطيخ و رجل الصيح يدي عرقة للي سماغت لها يقول اي تشوفهم قتلهم بالله من الله سبحانه وتعالى و اخذ يدينا واحدة اصل العرب هاد اني حاكت من خط وضل لعتني وما تعود اذا تعد قلعه شو تجح قلل اطلع مهال يقول اضغى في حياتي اسمع حبيب الغال يقول اضغى في حياتي اسعى النسك على هذا الكلام بلون الكلام يقول اضغى في حياتي اني اروح مش واره واجفع شارع واحد دوس اضغى جرتك مثلكم اضغى اجرب نفسكم اللي اقطع شارع ولا احتاجه يقف ثلاث دقائق والله لا يجاكم خير ما قفرت لله اضغى اقطع الشارع ثم انظر قل يا ربي ياك الحمد ما الاحد منه عليه يوم ويوم بتاعت شارع يحمي الله واتاكني كل ما فعلتني يا حبيبي قم من المجدين يخذون ربصارهم لا نواقع كل شيء حرام حرام سبحان الله لا اش هذا جبارة بفتحني اين واحدة وصول عام ولا يشوف حرام اذا شوف حرام عشان اشكرك وهذا جميع واقع عن سخنة ربنا عن هذا مخلوق من ذهب وهذا منطين لا والله كلهم منطين ايه ليش تغير منطق هذا عن هذا سبري ليش ان الانسان ماذا ما, ما خمناه يحالي في الحمامات يقول لك ليش يا اخي ما نشوف ماذا ما خمناه يتحرك حركه من القاعد يتشوف في حياتك يتشوف لها عربة الريجيسر ويصور له ما شفنا لكن شفنا من مسكة على الله على الله جل الله وعلى الله إما السمع والبصر والسعاد كل أولئك كان عنه مسؤولة شفنا تجي مسكة في الحرام في حواسك هون شفت معه شير رباعي ما يضحب فيه مراسل باعث في أحد الأسواق ويدور على نحيك وضحف وهو حاف رجل دون دل أسنان الجرق واحدة لكن رأينا من كرمها الله جل وعلا بهذه الأخدام كيف يأس الله سبحانه وتعالى أخي حبيبي لاعب انقطع الاتصال مع الله جل وعلا في هذه النحظة ولا يزي الزاني إني يزيه منه انقطع الاتصال فنظر إليها ونسو أن الله جل وعلا يا راعي آمن نجعل له المن وليسان وشفيتين ولكن ما اتفعته هؤلاء وأرضاهم تزنى ما عز انتهت اللذة وراحت الشهوة وانقضت المتعة فإذا ما عزت ذكرت الناس قالت لي بجمعها الله يقوم وَلَدِينَا لَا رَدُّوا عَلَى اللَّهِ إلَّا هَنَّ أَحَدٌ وَلَا يَقْفُو النَّصْلَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَمْدِ وَأَلَيْتُم مُؤْمِنِينَ وَمِنْ يَسَالُكُمْ أَنْعَمَ إِمْ أَعْصَى وَمَا أَعْصَى وَمَا أَعْصَى وَمَا أَعْصَى إِلَّا مِنْ تَعَدْ وَأَيَامًا أَمَعًا لَصَانَرٍ صَانِحًا اهتزت اركان معاذ بزأ في الارض الحنين ندول بالجلال اصلا بربوه نطفئ النيران نشعل بحار جاء شوف وانظروا ما عز ما تحنن ما عز الناس ذلك كلهم بوك موجود ما هنه وذكر بالله عم انفر روحه ما محمد دخل شوف ما تحمل انك ما امهلتها ما قال يا رسول الله اريدك يكمة على رأسك اقلقها كمه الامتران ببينك كلام يا رسول الله هل يصلوا من الواقسنا ولا ما يرصد ما تحمل جاء اول ما لعني يطلق. قال يا رسول الله ما ادش اللي يجلس معك ويطمع على سمادي ما اعزان يا رسول الله فتخل كان يشبه له الكلام هو يعرف ان هذا الكلام ما دع جنسة الله الصحابة يقول ما شاء الله عليك يعرف عمه بعد هذا الكلام سوف وردت ويرجم بكل من الاحجار المدينة حتى تدك دك عبانه وجنجلته يتوق شرعة ما حتى يموت ما دعني يا أستاذ يعرف ان هذا ما جاء وجاءه الكلام ولا ما صح منه هو وجاءه بغايه من جهه قال من جالي الصفاء موي حكه رجعت الصفاء مياهه لك وهو بطريق سواءا استعارا استعارا له اما كانوا يتعملون بلسر بلسر شماع عزة رجاء قال رسول الله ما عزنا فالطفر قال ايه قال جميع فالطفر الله يغفر لك تذكر و... استوى من عارف ترث الكمال وتفوقه، وأننا كثر ما ركنا حدوث وقنت ما حد نستغت من لكن يوم استغناه قال رسول الله، والله رتحي من عز، يا رسول الله ما هو مجنون؟ قال يا رسول الله، يا جماعة ما هو مجنون؟ قال اشرب الخمر فقام اذكر الصنكة شمت قال ما اشرب الخمر يا الله قال اذا ان تمسكوا ما شكوا معز تخيل معز وهم تجهون هناك في عني الدولة وان هذا حين غروفك الا في اعلى الليين دهب معز تخيل معز ما, ما في كمك دخلنا رضيك معز بدأوا يأخذوا واحدا فإذا بذلك الحجر إيه عشون جنجلة ماعز وسارك الدماء الحجر الثاني يفقع عن ماعز لا يمتلاعين واحد الحجر الثاني يدك بك فك ماعز حتى يكسر. ما قايا باعث ملا خلاص بطيب ماعث ماعز الضماني يفقع رجع النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فإذا بجِيف الحمار، أنت حتى حَتَّى تَبَعَت أقدامه. قال أحد أصحابه مصاحبه يقول أرأيت هذا؟ ما هذا؟ الله عليه. ثم صبح حتى الساروج من الكلاب. ما هو أن هذا الساروج؟ إنه باريسات السلام صوم. والله من فوق عرشه الرحمن على العرش الثوالاها ما في السماوات وما في الارض وما في الارض وما تحت الثرى تجر تجهر بالقوم انه يسمع الثرى واخذاء صنعها الله الظلائع سمع هذا هو يكلم تاحده فهيوم صنع عند الجوثة قال نجعل يا صلاة السلام يا صلاة ويا صلاة ويا صلاة قال الله في من الجوثة السلام شمار وانا قل واحد منكم مجبته قال رفا الله لسياس والله كيف ناكل هذا حمار لكان حل ما, ما حلنا كيف هم جيف نفل قال كون امزل الحمار فوالله ما اكلكم ومنجون باي الحمار اهلون عند الله مما قمت في اخيكم والفا ثم جاء الخبر من رب البشر قال قل لهم يا محمد قل لهم أين رمعب الآرض أنتم عام الآرض تنشر يا مرد قل لهم أين مرد فإذا كنت في عيوات الثانية يلتخط أن يخل والله لنسى محمد إن ما الله ينشر الله قبل خليم الآن الآن مرد ان ماعز وفي انفار الجنة يمغمت فيها يمغم اسماعز في انفار الجنة وضعوا فجاء الخبر قال يا محمد اخباغا ماذا سعى لماعز واي شيء فعل هذا الحمين لماعز فقال يجعلون صلاة السلام واصحاب وهم يسمعون كلهم قال لا تهلمون ماعز انا ذي تعرفون ما يغلقون برأيتهم الدماعون وكثير مجم والله لقد تبعض توبه وحمد شموه مني والله لقد تبعض توبه منجاء أهدى النبيه كلهم بذنوبهم صغائرها وكبائرها إجرامهم وظنوبهم كل من ذنب فعلوه فان بمعنى صحاعفهم كلهم في كل ثانية ما يلت من قول الى نديه الرقيم بالعتيب وان يشجع لهم كل شيء ثم جاءوا واستحقوا ان يحافظوا على هادر الظنوب ثم اخذنا صحاعف اهل النبيه كلها ومرناها على تلك اللحظة المسي تابه فيها معي قال ما على اهل النبيه لأدخلتهم مجنة بدون حساب دلش. كان ما ارش عينه واحد يحني دينا كمان بذلة بسيدة ما عز المحنون وقدر رب العالمين سبحانه الله رحم عن العالمين لكن اباعتاه ذاك العبد الضعوف المسكين طالب الرحمته وزيد جلته وقوم مقوم لو كنت تدريب من طلبك وكانت كنت تعرف ايش تبغى انت تجل من؟ بجعيسة منك السعية على حيال كان تمشي على عينك هذه بلجر لو طلعت عين الارض انضم قمر كيس يبيه هذا المكان فقط والله لو طلعت في التي كتبت لماعك وتنشى في, في كتبت لتحلبه والتي كتبت إذاك الذي قتل لك والله ما اطلعت في هذا النجح الآن لأصبح هذا الظلام نهار وهذا ما رأتنا بين السماء والأرض ريحا ونورعا ما اوضعت عليكم الان واخذت على المسال قبل ان تذهب ما اجيت واخذت معي جموعة من الاطقال وعدتهم 10 تلاكس 50 ريال حدث ملاحية وجد فطفين وقلت لهذا يعني وهذا تلاكس وهذا شيك بأشوى مليون ريال لكن موعد الصرف بعد سمع تبرا هذا خذها انا ما عم نغرغ ما عم شيء لكن ام نفسك اني احبك واقول لك ترى هذا والله العظيم مسوأ مغنون مثل هذه مجيب مرحة تزيد لك عشرة مغنون بعد هذه وتشتري لك ايها ملاعية كاملة تلعب فيها طول حياتك لك اد وشو وينك قلت قلت قلت فيك شو يا ولد قلت وينك قلت شوف شو راك ولا ايه ولا العصفور ما في يا اخي طيب شو يا اخي ناز عشان كده الله سبحانه وتعالى قل هو المستوي على علم والذين لا دمهم إنما تذكر الألذاب يعني طيبه عشان كذا ما يناظر فشعر مطاش وفيها النساء وفيها النساء بدين رب العالمين ما هو عشان ما عنده هو عشان كده ما ينابر النساء جالك الخبطة لا يكونوا الأس فيها الحمد بعد نساء أخلص ثم بعد سنة وراك الشيء كله بأس مليون تباكر كنتهت عشان شو حيني هلو عن الجوال لكن وما عنده وما عنده ما يعاك ومعنده شهوه اشعر هلو عندي شهوه دا ما عندي شهوه ما عندي كيشوه دا ما عندي عيوني ما في بلاك مانا مليون وينش طويد مانتها وينش حارة نسبت هالعاق قال خلطوا لاك اللي عاد فيها وخطوا الملايين الان اسألكم بالله بعد ان اتركوا هذه النقطة وننتهي بإذن الله مجموعة ان النبي عليه الصلاة والسلام صافر الواق تبوك المسان ليأكيدوا يعني والله ينتف فيارة من ما بايت راشي على الجمال وهذه سلطفون واحد منهم نأسي بسه ولكن يخالقه ويشتغف بالله وضع الخليط كلمة يسأله بما يقطع الطريق ويسأله بمعرف سلم وما هو يبتع نفسه ويبعث معرف ذلك الحك فقال الله ما رأينا مثل قرعنا هؤلاء انا يريدك ان تسمع السلام وانتبقه على واقع الواقع لان هذا الكلام والله العظيم لا يتغير سنة الله ومن تجد جنة الله قال الله ما راي من القراء هؤلاء من اتكلمون ما راي من القراء هنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب ايتسلم انا ما يا رجال انظروا الكلام قال ما هؤلاء ثلاث جمل ثلاث جمل ما رأينا في قرآن وهو عرغا بطونا ولا عند النقاش ولا أكيد أي سلام ليش أجل فيه ولا بدا ما عند النسائل كم فيش اللي حصلت قال راح ابو الله بأخذين رسول الله راح قال برسول الله عليه السلام أبي عمر الآن ونقمح لمشهد إن شاء الله وقموا يا رائل سوا حدهم والله إذا المرتعلق بنقع عليه الصلاة والسلام إجمال إخطام في, في الأرض تلتفام الحصر لخط تسحب رجيه في ارضه ماذا ورسول الله ينشي في دربة ثلاثة يقول يا رسول الله والله ان شاء الله يا رسول الله والله ما رجب نخطع الطريق قال يا الله يا رسول الله انما يكونوا يقوموا يلعب نردع قال انا رحيت رسول الله على عذابته لا يتفقوا اليه ولا يكلمه الا لما قال له جبريل تعرفيش قاله جبريل عن رب العالمين يقضها قبارة الله إلا كنا نخوض العب وما إن من كنا نخوض عن العب قل أبراً لأياتي واشاريكا فمترك الزعاب لا <تصفيق> تعتبروا قلبك فاتم بعد ايمانكم احبثت لهم انهم امنين لهم الخروج من بعض الامان على ثلاث جمل وما في الله شيء ولا سبوا الرسول عليه الصلاة والسلام قمت ان اكلم انه قراء قالوا ما هو انه قراء انه ما هو يوم سمعت ان فاشمان فاشك نستهترون بفضيلة المحلم التي شرعها ربه وما قلت لك ان قابلوا اجبوا علماتنا وحلا والله العظيم في الناس اعرفهم ما نعلم اخليهم عالمي ولمسعد اكلهم هذا بالله تستطيع ان شاء بالله ايمانه ما في قلبك عند الناس مطروحين على الارض والله انه يقوم ثم يقط على وجه لان الصمام الجزء مستوك لان الله اعطينا وعباءاً عمنا على الامتعام اعرض ان يعد جامده ان هذا الكلام ذا عرضيك انا وانت بصيدة ما يضروا شيء بيت فتع الكل بني بنيت الويت والله ما تضروا شيء لكن تضن نفسك المسكينة مثل ما دمرها ناس ثلاث قال الله سبحانه وتعالى وانت تنع كما تكلمت العلماء كما تكلمت رأي الدين وكما نبحث كما نعزيونك من كل شيء نحرم سبحان الله لأنك نفيت من الذي يعجب في عرقك من اللي أغلعت عن الناس تنضبت نفسك لكل على الألاث نعني هذا من الآية أن يبتغون عندهم العزة فإن العزة صلى جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان إذا كنت سماع احنا شفنا وتمعنا انسى ان يبعث لا تم اعطي الله يكفر بها ما يبهونها ويستهزأ بها استهزوا هذا تشيروا نحرم قالوا عشان نحرم كم يقل الابدنا لكن فوق نقف عند خمسين الف كان في النار وجه عربك وأنملك شرطا صفا وذي أيام مأذون بجهنم يوم مأذون تذكر الإنسان وأعرف وأن لا ما تفعل ان إذا سمعتم آيات لن يكتر بنا وستنزدنا فراك قدونا حتى يخبرك الحديث سألنا معكم آية يا ربي وجلسنا واستمرنا قال واشو الآية؟ إِنَّ كُلْ أَمَنِّ كُلْهُمْ إِنَّ اللَّهِ جَالِى لِمَا تِقِيَمْ وَالْكَيْفِينَ إِلَى جَالَةُ حبيبي أقسم ذنبه ما إلا هو. فيها الرجأة الصاعد اني فيدي فيها ١١٠٠٠٠ اللي يعني يصيم كله ظل على عن حلال ما يدراكي مختار تهند الله حلال وما كان ما يحرم عليك المولا هو ما يعطيك ديرا حتى تبتكي لعلكم تبتكوين ثلاث من الربع ساعة وقال سند الله يقترب من الله ظل وعلا وعند جالة تتأخر هناك جالة استنعت في العرب وفيها تتاثم بجمع في بكرتين وهو دا كنت يبقى من عيب ثلاث من اللحظة يروش ومسلم بصلي فيه وروح قبل بعد ما عفتر وحمد الله فيه وانا ان الله خدم هديه دين فان تخدمه ما احتاج احد يأتلم ولا احد يشربه ثم راح وصله ركعتين عثين الله فيها قال الله اني توجتها من اجلك وانت وعدت ان من ترك شيئا من اجلك عوّبتها وخيرا منه الله اللهم عوّبني خيرا منها شوفك في امر الله لك جعل جرب اي اشياء تنسى الشيطان اللي بيديت في داية ويبديت في داية ربكب الرحمن وانظر كيف يؤمن لك هل عزيلا وعلا انا ادعوكم قبل ما انهي هذه المحاضرة القيأتنا الان عندنا برنامج في النقاحة الان لا تحرمين انفسكم والله العظيم كلهم فيهم اربع غضباط رائق واحدين يتخرج ملازم والله ما طيح الله جل وعلا رجهم الآن وفي احد العاقين الآن شيء يقولون إنهم قصة لفي عشر ناس وأنه شيء شيء أعطاه الله جل وعلا أقسم بالله أوسم رجل رأيت في حياتي أقعد الله بقول قصته الآن قبل شوي الآن فانا أدعوكم وأدعو نفسي أنتم الرجوم. وتشوفون دنين في الدور الثاني اول ما تلقى للدرج ما تشار اول غرفة الولين ادخل على دنين وشوفه دنين ما يتحرك سينه ايد واحدة الولين فقط ولا الثاني يتحرك وشيش تشتقل هنا يفتوح كيف يتنسك انت قولنا اللعن ودفن العناس معي وشتوق من في دنين قال ما البرد خلل قال كده ما يتحرك لنا اليد هالي واصبعت فقط اذا تشوفونا ثم رفع يديه وزش من ذي ذي تقتله ما يقدر. وتتق الله يعني. أي أصلًا تق الله لأنها رأى كيف عظمت الله يمد له جل سه جل. بقى هي من هي تلتف من هنا. جوروا إن كان إن عندك وقت والله العظيم إنها فرقت قلوب وأن الأن أجهد هناك والأن أجهد أسأل الله بالنبي علاح أسأل الله بقدرتها التي أمتك بها السماوات أن تقع على الأرض ان لا يفرقنا لنظلتنا هذا الا وقد قلب قليبنا الى ما يرضيه وثبتها حتى ملاقي اسأل ان يجعلنا اسعد اهل الارض فوق الارض وتحت الارض يوم وأسأل الارض واسأله ذلك لعناه الذي يعلم الان ان في صدر كل واحد منكم امنيات ما قبير وحاجات ما بتجيده اسأله جل في علاك ان لا يفرقكم وفي صدر واحد منكم حاجة الا قضاها له القدر عن ينصر من المكانه الله يا رب كما شاء شرفتكم واغلى عيني برؤيه احبابي هؤلاء فوق هذا العرش الله يقر عيني اخره ان اراهم واهليهم واهبادهم واهلين واهبادنا اخرى ثرميجية تشذل العرش رب العالمين اللهم اغذق عليهم مخلاتك اللهم اجعلنا اياهم ممن ينسب قرضنا حنو الى الضوء وحنو الى السيدة وحنو زمتك اللهم اكتب كل واحد منهم زوجتك لو طلعت لمن لا اسمه قيل السماء والأرض يا رب العالمين اللهم ارجع اللهم نرجع اللواهم واجعلناهم من تعتق اسماؤهم في هذه المولة يا رب العالمين ما مر ثلثة نظام عاشر رحنا بكرة تنتهي واجأنا اياكم هنا نعم نعم نصيت على عنصفنا انا اصراء الاكثر النار كان مصائد ويسرها ما يكتب لها من الطباح على المغرب يكتب لها جاء بعدش وعلى النسيان والجوء العباس أنا لا يزالون منهم وأسأل الله أن يجب عليكم في <تصفيق> جنات وأن يطلقون عمركم وأن يحبلكم وأن يدونوا وأسأل الله في حساب وفيدنا <تصفيق> وإياكم وأعلم تفعل الله عليكم والحمد لله وصلى الله عليه وسلم وحمد الله خير